يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا, وكلوا واشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين يا بني ادم البسوا ما يستر عوراتكم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 ربنا جل جلاله يخاطب بني آدم جميعا وبهذا نعلم شمولية رسالة الإسلام وأنه يجب علينا تبليغ ذلك وربنا جل جلاله قد أمر بأخذ الزينة وأعظم من يتزين بين يديه والله سبحانه وتعالى فينبغي على الإنسان أن يلبس أحسن الثياب عند الوقوف بين يدي الله تعالى والمأكل والمشرب نعمة من نعم الله تعالى على المرء أن يأخذها بإنصاف فلا يضع في بطنه إلا الحلال ولا يضع في بطنه ما يضره نعم قل من حرم زينه الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق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 فهي خاصة بهم يوم القيامة لا يشاركهم فيها كافر لأن الجنة محرمة على الكافرين مثل هذا التفصيل نفصل الآيات لقوم يذكرون لأنهم الذين ينتفعون بها فإذا على الإنسان ان يحذر ان يحرم ما احله الله سبحانه وتعالى وتحريم ما احل الله كتحليل ما حرم الله نعم قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق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 وحرم عليكم القول عليه بغير علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه أيها الإخوة هذه الآية الكريمة ذكرت المحرمات تدريجا من الأدنى في التحريم إلى الأعلى في التحريم فقال الله تعالى آمر النبي وهو أمر لكل مؤمن قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن فالفواحش محرم الظاهرة والباطنه والإثم كل شيء يجر الاثم على الإنسان والبغي حينما يبغي الإنسان على آخرين والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا والشرك من الظلم لأنه وضع الشيء في غير محله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فجاء في اعلى المحرمات القول على الله تعالى بغير علم لان القول على الله باب خطير وهو يفتح كل باب للشر نعم ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون قل ايها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما حل الله إن الله إنما حرم على عباده الفواحش وهي قبائح الذنوب ظاهرة كانت باطنه وحرم المعاصي كلها والاعتداء ظلما على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم وحرم عليكم أن تشركوا مع الله غيره مما ليس لكم حج فيه وهرم عليكم القول عليه بغير علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه نعم. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي الآية التي قبلها قرأتها هذا ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعه ولا يستقدمون ولكل جيل وقرن مدة وميقات محدد لآجالهم فإذا جاء ميقاتهم المقدر لا يتأخرون عنه زمنا وإن قل ولا يتقدمون عرفنا يا بني ادم إِمَّا ياتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتي فمن اتقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا بني ادم اذا جاءكم رسل مني من اقوامكم يتلون عليكم ما أنزلت عليهم من كتبي فأطيعوهم واتبعوا ما جاءوا به فالذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ويصلحون أعمالهم لا خوف عليهم يوم القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا في هذه الآية الكريمة بيان سنة من السنن الإلهية ومنهد يضعه المؤمن نصب عينيه فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن اتقى وسار على هذه التقوى وعمل لإصلاح نفسه وإصلاح حاله فلا يخاف على ما على ما يستقدم وفي الحال ولا يحزن على ما مضى نعم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 أصحاب النار الملازمون لها الما فيها نعم فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب باياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب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 من الذي يفتري على الله الكذب بنسبة الشريك إليه أو النقص أو القول عليه بما لم يقم أو كذب بآياته الجلية الهادية إلى صراطه المستقيم أولئك المتصفون بذلك ينالهم حظهم المكتوب لهم في اللوح المحفوظ من ملذات الدنيا حتى إذا جاءهم ملك الموت وأعوانه من الملائكة لقبض أرواحهم قالوا لهم توبيخا أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله ادعوها لتنفعكم قال المشركون للملائكه لقد ذهبت عنا الآلهة التي كنا نعبد وغابت فلا ندري أين هي وأقر على أنفسهم أنهم كانوا كافرين لكن إقرارهم في ذلك الحين حج عليهم ولن ينفعهم هنا في قوله تعالى فمن أظلموا الاستفهام استفهام يراد به النفي أي لا أظلم وفيه معنى التحدي من فوائد الآيات المؤمن مأمور لتعظيم شعائر الله من خلال سفر العورة والتجمل في أثناء صلاته وخاصة عند التوجه للمساجد من فسر القرآن بغير علم أو وفتى بغير علم أو حكم بغير علم فقد قال على الله بغير علم وهذا من أعظم المحرمات في الآيات دليل على أن المؤمنين يوم القيامة لا يخافون ولا يحزنون ولا يلحقهم رعب ولا فزع وإذا لحقهم فمالهم الأمن أظلم الناس من عطل مراد الله تعالى من جهتين جهة إبطال ما يدل على مراده وجهة ايهام الناس بأن الله أراد منهم ما لا يريده الله هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد